وقال حميد الرواسي والاثر في الحليه كنت عند علي والحسن ابني صالح ورجل يقرا انا عايزكوا اللي معاوره الالم لاخوه والاخوات يكتب الايات دي عشان لما تعدي عليه في الورد ولا حاجه يفتكر ان في ناس كانت بتفهمها بطريقه يمكن قلبه يتحرك بيقول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 ورايت الحسن اراد ان يصيح لما قال له كلمتين دول كان حيصرخ فجمع ثوبه فعض عليه حتى سكن فسكن عنهم وقد ذبل فمه واخضر واصفر لا يحزنهم الفزع الاكبر اللهم نجنا من يوم الفزع الاكبر قلوبهم بتستجيب فالايه